إِرَاطًا الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ الْمَخْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ مِنَ الْأَنبِيَاءِ وَلَقَدْ أَرْهَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا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 يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزل ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى 129. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني تَابَ لمن تاب وآمن وعمل صالحا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 بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه ربنا أسفى قال يا قوم ألم يعيدكم ربكم وعدا حسنا أفطى عليكم العهد أم أردتم أي يحل عليكم أَم أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِالْمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن ذَنبٍ اتين القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك القسامر فاخرج لهم عجلا جسدا له خواف فقالوا هذا الههكم والهه موسى فنسوا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به إنما فتنتم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْكَ فِينَا حَتَّى يَرْجَعَ إِلَيْنَا مُوسَى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 119. وقالت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تخطب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصدت بما لم يبصروا به فقبضت من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول نامسات وإن لك موعدا لن تخلفه وضد إله. ك الذي ظنت عليه عاكفاً لنُحرقنه ثم لنَسفنه في اليم من السفان إنما إلهكم الله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 يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حلا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرطا يتخافتون بينهم إن بثم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلَّا لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا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 إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم وعنت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما، فلا يخاف ظلما، ولا حظما، وكذلك أنزلناه القرآن النعري. وصطفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكران فتعال الله اتان الله ملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحي ولا تعجل بالقران من رب زدني علما